الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, يقدم لكم المادة. لكم هذه الماده الحمد ل رب رسول مدارج وأصحابه كتاب بين نعبد العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك على وعلى آله أجمعين نستعين هو من الكتب ا ل ق ي م ة ل أ ن ه يتحدث عن مقامات إ ي م ا ن ي ة وعن منازل ق ل ب ي ة يترقى القلب ويتدرج في هذه المراقي والكمالات حتى يصل إ ل ى بغيته و ب غ ي ة القلب م ر ض ا ت الله تعالى وحبه ورضاه مع تحقيق ا ل ع ب و د ي ة ا ل ح ق ة له ف إ ن من الناس من يدعيها ومنهم من يزعمها و هو ليس على ا ل ع ب و د ي ة و ا ل ج ا ذ ه ولذلك مقام ا ل ت و ب ة الذي كنا نتكلم عنه في دروس ا ل ماضيات من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين هو مقام من مقامات تطهير القلب ولذلك ب د أ المصنف رحمه الله تعالى كتابه ب م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة ليدلل على أ ن ا ل ت و ب ة و إ ن كانت هي ع ب و د ي ة يحتاجها المسلم ولا يترفع على ا ل ت و ب ة ل أ ن بعض الناس قد يقول ب أ ن م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة هي م ن ز ل ة العوام والعصاه وهذا ليس صحيح ف إ ن الله قد تاب على نبيه لقد تاب الله على النبي تاب فهذه ت و ب ة كمالات و ت و ب ة نهايات وليست ب ت و ب ة بدايات لذلك حاول ابن القيم أ ن يقول القلب الذي يريد أ ن يترقى و أ ن ي س ي ر و أ ن يتدرج إ ل ى منازل الكمال لا بد أ و ل ا أ ن يكون قلبا صافيا مهيا ئ و م ع د ا أ ن يكون فيه أن تكون فيه ع ب و د ي ة الله ومعرفته ومن ثم يستقيم ا ل إ ن س ا ن ظاهرا وباطلا على الدين هذا المعنى ي ؤ ك د ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن بعض ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ر ت ب ط ة ب ا ل ت و ب ة كلفظ الاستغفار هو من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ر ت ب ط ة ب ا ل ت و ب ة و أ ح ي ا ن ا يرد الاستغفار ب ا ل ت و ب ة م ق ر و ن ة و أ ح ي ا ن ا يرد الاستغفار مفردا لقول تعالى قلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفار الاستغفار ورد مفرده استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يمتعكم متاعا ح س ن ا فقوله استغفروا ثم توبوا ليس بالقبيل الحشو فهنا للاستغفار معنى م غ ا ي ر لمعنى ا ل ت و ب ة أ و ليس هو المعنى الواحد و إ ل ا لكان هذا من قبيل المترادفات استغفروا ربكم م ع ن ى توبوا وتوبوا إ ل ي ه م ع ن ى توبوا و ا ل ق ر آ ن منزه عن ذلك لبلاغته ف ا ل ت و ب ة تعني شيء والاستغفار يعني شيء الاستغفار طلب ا ل م غ ف ر ة و ا ل م غ ف ر ة الستر ويسمى ا ل خ و ص ة التي يضعها المقاتل على ر أ س ه لتقيه الضربات تسمى شنو مغفر و ا ل ع م ا م ة لا تسمى م غ ف ر ة لماذا ل أ ن ا ل ع م ا م ة لا تلقي الضربات ولكن المغفر يقيها فلو عرفنا معنى م غ ف ر ة والاستغفار هو طلب الستر من الله طلب الستر من الله يا إ خ و ا ن كثير من الناس يقول استغفر الله بالخير ان ربنا يمحى يمح الذنوب وهذا ضرب من ض ر و ب الاستغفار وليس كل معاني الاستغفار إ ذ ا ورد الاستغفار مفردا كان بمعنى ا ل ت و ب ة بمعنى محو الذنوب و ا ل إ ك ث ا ر من الطاعات و ا ل إ ع ا ن ة على الخيرات و ا ل ا س ت ق ا م ة عليها في المستقبل ووقايتك شر نفسك ان ربنا يقيم شر شنو شر نفسك هذا إ ذ ا و ر د ورد الاستغفار وحده أ ن ت بعد ا ل ص ل ا ة بعد كل ص ل ا ة تقول شنو أستغفر استغفر ل ل ولا ما ولا نقول ه ماذا ما انت عارف تريد دعي شنو عقا ا ك لما تقول ت س الله أستغفر الله ماذا تريد ق ص ماذا ماذا تعني ت تريد ا س ت ق ا م ة ك ا م ل ة و ع و د ة ت ا م ة إ ل ى الله والدليل هذه ا ل ص ل ا ة التي بين أ ي د ي ن ا بالرغم من أ ن ه ا ط ا ع ة غير أ ن ي أ ل ح ظ فيها تقصيرا ً تجاهك يا ربي ويا مولاي فلذلك اغفر لي و أ ح ط ن ي ب ع ن ا ي ة من عندك أ م ا إ ذ ا وردت ا ل ت و ب ة والاستغفار معك تتعلق ا ل ت و بالماضي ة ب والاستغفار ب و ق ا ي ة الذنوب في المستقبل قلت استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه قلت يقيني المستقبل استغفروا في ربكم ربي بمعنى أن يقيني ربي في المستقبل بعد أ ن اقلع من الذنب أ ن لا اعود إ ل ي ه هذه مغفره وتوبوا اليه ان اقلع عن ما مضى وان اندم وان اعقد العزم على أ الا اعود بهذا المفهوم يؤكد ابن القيم معنى جليل لم اجده إ ل ا عند العلامه ابن القيم رحمه الله يقول التوبه بالجمله هي الرجوع والعوده الى الله وهذا ينبغي أ ن تكون في أ ذ ه ا ن ن ا جميعا بهذا المعنى لا يوجد أ ح د لا يحتاج إ ل ى التوبه ل أ ن عدنا إ ل ى الله في جوانب ولكنا ن قصرنا في شنو في أ خ ر ى ولا كيف في أ ش ي ا ء نحن محتاجين شنو نصلحه ونقوم ما فيها من ا ل ا ع و ج ا ت لذلك يقول رحمه الله تعالى ا ل ت و ب ة م ب د أ ه ا الرجوع إ ل ى الله تعالى و أ ن تسلك س ر ا ط ه المستقيم هدايه ة إ ل ي ص ح ن اليه سراطه ل م ت ق م شنو د ا ي إليه ة ولذلك المهتدي يطلب ا ل ه د ا ي ة ومن ذلك قول المصلي وهو مصلي اهدنا ا ل س ر ا ط المستقيم كم مره ة ياخي اهتدينا أكثر أ ن ت محتاج إ ل ى الهدايه كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م بعدد أ ن ف ا س ك ما غاب عنك من الحق أ ك ث ر وما عرفت من الحق وأق... وقمت عليه قليل وما فاتك من الحق الذي عرفت ك ف ي ر والحق الذي عرفته وعملت به تحتاج إ ل ى ثبات و إ ع ا ن ة عليه وكل ذلك داخل في معنى الهدايه فلذلك صاحب ا ل ه د ا ي ة لا يفتر أ ن ي س أ ل الله ا ل ه د ا ي ة حتى يلقى ربه و ع ب د ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين ط يقول ب ي ابن القيم إ ذ ا كان ت ا ل ت و ب ة في الدنيا الرجوع إ ل ى الله و ا ل ه د ا ي ة إ ل ى صراطه المستقيم ف إ ن ذلك ممتد إ ل ى ا ل ه د ا ي ة إ ل ى الصراط الذي ممدود على جهنم تهدى إ ل ي ه وتسير عليه وتعبره ولذلك يقول ابن القيم من سار في دنياه على س ر ا ط ا ل مستقيم سار, سار في اخراه على ا ل س ر ا ط المستقيم بدون خذلان ف ك أ ن ه يربط بين ش ن و بين ا ل س ر ا ط ي ن بين س ر ا ط الله المعنوي في الدنيا وبين س ر ا ط الله الحسي على جهنم في ا ل آ خ ر ة حتى صراطنا المستقيم دوين هو صراط يسير فيه المؤمن بخطى ث ا ب ت ة موجود في س ن ا ي ا ا ل ق ر آ ن وقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ذلك الكلام الكثير بأن بأ ب أ ن ه مثل لذلك لما جعل خطا في ا ل أ ر ض وتلا ق ا ل و قوله تعالى و أ ن هذا صراطي مستقيما ثم خط خطوط عن جانبيه وقال ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله لله ا ل صراط وطريق صراط الله الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض صراط الله المستقيم الطريق الذي ليس فيه عوجاج ومن سار عليه بثبات سار يوم ا ل ق ي ا م ة على صراط الله على ج س مثل جهنم بثبات لذلك هذه م س أ ل ة م ه م ة طيب يقول ابن القيم ومرجع ذلك كل ه إ ل ى الله اهدنا م ن الذي س ي ه د ي ك إ ل ى السراء اذا لم يهدك ربك ه د ا ي ة إ ل ه ا م وتوفيق لا توفق إ ن ك لا ت ه د ي من أ ح ب ب ت ولكن الله ي ه د ي من يشاء ا ل ه د ا ي ة من الله ولذلك يقول رحمه الله تعالى كلام رفيق قال الصراط مبدا أ وعوده إ ل ى الله الصراط مبدا أ وعوده م ب د أ ا ك ي ف في الدنيا لله ا ل صراط وعلى الصراط سور وعلى السور ستور, ستور مرخاه سلم مثل يعني بذلك وقائم على رأسك حديثه عليه الصلاة والسلام في الصراط فالصراط في الدنيا في في مبدأوا ومنتهاه وين في ا ل آ خ ر ة فالصراط م ب د أ و م ع ا د م ع ا د يعنوين في ا ل آ خ ر ة إ ل ى الله قال وهذا تفسير أ و بعض تفسير أ س م ا ئ ه ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر قال فهو الممد والممهد الممد والأواء والممد في ا ل آ خ ر ة والمعد و ا ل م م ه د ف ي شنو في الدنيا يمهد ا لك ا ل ه د ا ي ة زودك بالجوارح و أ ع ط ا ك العقل و أ ر س ل إ ل ي ك الرسل و أ ن ز ل إ ل ي ك الكتب وقام دعاه يدعون إ ل ي ه فلذلك س ر ا ط ه بين سبحانه وتعالى بعد هذا الحديث عن معنى الاستغفار و ا ل ت و ب ة و أ ن معنى ا ل ت و ب ة ليس مجرد إ ق ل ا ع عن الذنب انما الرجوع إ ل ى الله بالكليات ل أ ن ه إ ذ ا في زول عنده ذنب اقلع منه لكن عنده حياه ت ا ن ي ة ما اقلع منه هل يعتبر تائب يستحق اسم التائب يستحق اسم التائب فيما تاب ولا يستحق اسم التائب في ش ن و في ا ل أ م و ر التي لم يتب منها ولذلك هنا يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله أ ن ا ل ت و ب ة هي الرجوع الكامل إ ل ى الله و ا ل إ ق ب ا ل التام و أ ن م ب د أ ه ا و م ل ت ه ا ه ا اشنو الى الله تعالى لان ش و ف التوبه دي ربنا كان ما تاب عليه م ا بتوب قال ثم تاب عليهم ل ش ن و ليتوبوا يعني مهد له عشانهم يتوبوا فتابوا بعد ما تابوا أ م د ه م في ا ل آ خ ر ة بنور يجيزون به الصبر وهذا وارد قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا لبعض من يتخبط على الصراط قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه ا ل ر ح م ة وباطن من قبله العذاب ويقولون الذين آ م ن و ا انظرون نقتبس من نوركم هذا على الصراط هذا مدد الله لهم نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فنور المؤمن لا ينقطع معه إ ل ى أ ن يلقى الله و إ ل ى أ ن يجيز الصراط ولذلك قال بشر المشائين إ ل ى المساجد في الظلم بالنور التام يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا انتقال عجيب انتقال من, الممهد الى شنو؟ من المعيد والممهد الى الممد الواب يمدك في ا ل آ خ ر ة يمهد لك في الدنيا يوفقك تقوم وتصلي وتفعل سبحان الله يا خ و ا ن نشوفه و وهذا سوف نتعرف عليه ا ل آ ن بعد قليل أ ن التوفيق من عند الله يقول ابن القيم و د ا ختام م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة يعني الفصل الذي نحن فيه ا ل آ ن هو ختام م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة يقول رحمه الله المؤمن إ ذ ا عصى الله أ و ر أ ى غيره يعصيه يقف على مشاهد مستفيدا مما وقع من المعاصي يستفيد م م ا وقع من شنو؟ من المعاصي من ا ل م ع ا قال ص ي ا بن القيم مشاهد الخلق في المعصيه ة م ش ا د شنو؟ الخلق في ا ل م ع ص ي ة إ ذ ا عصيت وتبت ما هي العبره التي استفدتها ما هي الدروس التي وقفت عليها وبعض الناس عصى أ م ا م ك و أ ن ت ر أ ي ت ه يعصي ماذا تستفد ي في زول جابوه ق ا ل و ا ده زنا أ و سرق أ و قدامك قاعد يعصي أ و قدامك قاعد ي س ي إ ل ى والده انت تستفيد انت ع ا ئ ل ت لساكت م ا ف تستفيد هذه الفوائد التي هي مشاهد الخلق في ا ل م ع ص ي ة ب د أ ابن القيم يحدث عنها قال وهي ث ل ا ث ة عشر مشهدا ا ر ب ع ة مشاهد هي مشاهد المنحرفين فكرا و ع ق ي د ة و ا ل ث م ا ن ي ة الباقيه هي فوائد وعبر ومشاهد أ ه ل ا ل إ ي م ا ن عند العصيان إ ذ ا عصوا هم أ و عصشوا غيره طيب مشاهد أحد العصيان من المنحرفين قال المشهد ا ل أ و ل مشهد ا ل ح ي و ا ن ي ة وقضاء ا ل ش ه و ة الكلام معنى ا ش و معناه المعاصي الناس لمن يعملوا المعاصي دي ا ل مشاهد بتاعه الخلق إ ذ ا عصوا مشهد ا ل ح ي و ا ن ي ة وقضاء ا ل ش ه و ة قال ابن القيم هو مشهد ا ل ج ه ا ن هذا مشاسمه ا ل ج ه ا ن الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان هكذا قال تعالى قال سبحانه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحملوا اسفارا قال ان هم الا كالانعام بل هم اضل بعض البشر خلق لقضاء شهوته يظن هكذا فهو يود ان يتقلب في صنوف المتع الماديه والملذات الحسيه اكل وشرب وجماع قال لا فرق بينه وبين الحيوان إ ل ا في القامه والنطق ماما شاء بأربع بك رافع راسه العين ماشي اتنين ف و قال ق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ص ح ا ب ه لا تتخذوا ظهور الدواب منادره تتجازبون عليها أ ط ر ا ف ا ح د ي ث فرب م ر ك و ب ة أ ف ض ل من راكبها و أ ش د ذكرا لله ينبغي أ ن تعلم أ ن الحمار يذكر الله و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده وحكى عن الطير صلاة والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وفي ناس ل ص ل و والله حيوانات ح س ن منهم ذكرهم الله إ ن ه م إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل اولئك هم الغافلون وفي الفرقان إ ن ه م إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل سبيلا طيب لذلك تكلم عن مشاهد ا ل ح ي و ا ن ي ة وهي الذين طبائعهم كطبائع الحيوانات و أ خ ل ا ق ه م ك أ خ ل ا ق البهائم ب ب د أ ابن القيم يتحدث عن نفوس بعض البشر نفسه ك ل ب ي ة أ ي نفسه كنفس الكلاب من الناس من نفسه نفس كلبيه ة طيب طبعي أورف وجيس على الكلم ل البشر قال لو موجودة صادف في جيفة بعض ت س ب ع أ ل ف كلب لوقع لو عليها وحمى سائر الكلاب أ ن تقع عليها لكن الكلب جشع هل في نوع من البشر كده الشغل يكفيكم كلكم في ا ل ش ر ك ة في الشغل في العمل الشغل يكفيكم هو داري خمبراوي د ا ف ي البشر فيه إ ذ ن من الناس من نفسه شنو ك ل ب ي ة طيب همه شبع بطنه من أ ي طعام لا يبالي ب ا ل م ي ت ة والمزكاه يعني ا ل ك ذ م كان لقى خروف ميت ف ط ي ز ة ب ي أ ك ل ولا ب ي أ ك ل وكان لقى كره خروف مضبوح في ا ل ص ي ن ي ة الناس بعد ما ضبحوا و ك س ر و ا ببالي بي... ولا بشيل بشيل ومن الناس من البشر الحلال والحرام عنده س ي ا ب بعض الحيوانات أ ك ر م نفسا من حيوانات أ خ ر ى فمثلا النسر لا يقع على جيفه إ ل ا أ ن ي أ ك ل فريسته ح ي ة بعد أ ن يقتلها وان يطمئن اليها ي ب د أ بعد ذلك في أ ك ل ه ا أ م ا النسر من علوه لا ينزل على الجيف والجيف المقصود هنا شنو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 فنفس الكلاب مرت على ج ي ف ة اقتتلت لما لقيت ا ل ف ط ي س ة ش ك ل ت قال عيسى هكذا الدنيا ج ي ف ة وطلابها كلاب توقع ا ل م و د ة بين ا ل أ ح ب ه ناس يكونوا كويسين اسطن شوف ما تعمل معه بيع وشراء ولا تخش معه في م ش ا ر ك ة تلاقي في الجامعه صحبك واخوك وتضحك مما يعملوا ش ر ا ك ة يقول لك أ ك ل ن ي غشاني اشكلوا جيبوا الاجاوي فضوا ا ل ش ر ا ك ة حاصل وما حاصل ما السبب الدنيا ج ي ف ة وشنو وطلابها كلاب طيب الكلب عنده م ي ز ة قال إ ن أ ط ع م ت ه بصبص بذنبه بص و إ ن منعته هرك و ن ب ا ح ك كان اديته ب ر ض ى وكم اديته يقول فيك هل في بشر زي د ة في نوع منه بس اذن ما فيه إ ذ ا د ي ت ه بيكون مبسوط منك كم ما د ي ت ه بيشيل حالك في ولا ما فيه في ناس التقوا مع الكلاب في الصفات و إ ن كان القاضي أ ب و بكر محمد ا بن خلف ا بن م ا ر الزبان الذي كان في القرن الرابع الهجري س ن ة ت ل ت م ي ة وسبعطاء ا ه ج ر ي ة هذا القاضي أ ل ف مجلدا يقع في س ت م ا ئ ة ص ف ح ة اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ذ و العالم أ ي آ ي ة فيها كلب جابه في ايات ربنا ذكر فاكله ي ه خ ا ص ة العلماء طلاب الدنيا قال تعالى واتل َُ و ا عليهم ََِْْ ن َ ب َ أ َ الذي َِّ آ ت َ ي ن ا ه ُ آ ي ا ت ِ ن ا فاتبعه َ ن مِنْهَا ْ س ََََ ل خ ف ََُ الشيطان ََُّْ فكان َََ من َِ الغاوين ََِْ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أ خ ل د إ ل ى ا ل أ ر ض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل عليه ينحث أ و تتركه ينحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون طبعا ي النبذ أخوانا ا بالحيوانات أ ن ا ما لاقاني في الدين في الدنيا ازور ل دالك طلع الاسطر وجاء واحد م ا ش ي طلع ر أ س ه بالله يا ح م ر هنا ما ب ج و ز ب ق ه هنا ما ص ح ل أ ن ه محمر هذا ما ي ص ح لكن اليهود ربنا قال الحمار احسن منهم مثل الذين حملوا ا ل ت و ر ا ة ثم لن يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا فالقاضي ذا عنده م ش ك ل ة جاب وصلنا لحديث صحيح ق اني ل إ نهيت عن قتل الكلاب لانها أمة ما امه ا أ لانه ربنا غاشل امم أ من دابه الأرض الكلاب في الارض و وذلك مستقر لكن ة ق الكلب ا ل ع ن د وفاء أحيانا لصاحبه لكن بعض الناس تصادقه ولا وفاء له لكن الف م أ س ت م ن ي ه ص ف ح ة س م ا شنو فضل الكلاب على كثير ممن لبس ش و الثياب أ ن ا مجلد ذ ك ا ن عندي وقالت من ا ل أ و ل لحد الاخر آ خ ر ل لله ألأي العرب في الكلب صالت له ح وحكى صصحة ويحبه م معناه د بيوده فهو بو أشعر شيء في جي جاء جاء كان ا ن و و ه غ د وقام الف فضل الكلاب على كثير من منلبس ن الثياب ن وحكى فيها ق ص ة من أ ع ج ب ما ر أ ي ت يعني أ و من أ ع ج ب ما وقفت عليها هي من القصص ا ل خ ي ا ل ي ة بغرض ت ك س ي د قيم ومعاني ا ج ت م ا ع ي ة لتصحيحها قال ذهب ر ج ل إ ل ى إ ب ل ي س جزر مشهد لابليس ولقيه وقال ل إ ب ل ي س عندي م ش ك ل ة ك ب ي ر ة وما اظن اني اجد حلا الا عندك قال له إ ب ل ي س روي بول أ ح ك ي فشنو أ ر ه قال مشكلتي جاري قال قص مشكل جاري قال جاري شديد الميل إ ل ي رؤوف علي وعلى أ و ل ا د ي شفيق حبيب زول بحب ن ا حب شديد زول حبوب إ ذ ا استقرضته أ ق ر ض ن ي أ ق و لديهم لي الدين طوالي م ا يقول لك عندك شنوء ويجيب المئتين اكتب وصله امانه لا ل يرد لي دينا دينا لما ارجع له ي لا يردها قال واذا غبت يومين اسافر قام على عيال يرعاهم يبرهم ما استطاع الى ذلك سبيله لا يقصر ف ي ه قال ابليس نعم、الجار. ما هي المشكلة؟ الجار هي قال هذا الجار غني وانا اريد له الفقر والدمار مشكلتي انني كلما ر أ ي ت يتنعم كلما ازددت ا ل م أ اريدك ان تدلني على طريقه تدمر هذا الجار لتنتهي مشكلتي وارتاح قال فصرخ ابليس فاجتمعت الابالسه الصغار ذكر امام ابن مار زبان فسالهم قال أ ت ظ ن و ن أ ن الله خلق خلق شر مني قالوا لا قال اليوم وجدت من هو شر مني و أ ش ا ر إ ل ى الرجل يعني في ناس حاقدين ل د ر ج ة إ ن ه إ ب ل ي ز ا ت ه احتاج ف ي ه إ ب ل ي ز ا ت ه ق ا ل و ا اخواننا حرام عليكم كمثل الشيطان إ ذ ق ا د ا ل إ ن س ا ن يكفر فلما كفر قال إ ن ي بريء منك إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين جاء الحقي الكلام دا في الكتاب وأعقبه في في شمي بقوله يتلقاك بالبشر و ا ل م ح ب ة ويضمر لك الغش و ا ل م س ب ة لا يريد لك خيرا قال ده ما ا ل ص ا ح ب الكلب ده م ا صحبه تصاحب الكلب ا ح س ل ك منه الكلب بيحرسك وبيعملك ل بعض الفوائد ده غير الشرط ما ف ج ي ك منه ده معنى الكتاب يعني خ ل ا ص ة ن ف ه م الكتاب هو يناقش القضاء ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ك أ ن ه يريد أ ن يصلح المجتمع طيب قال ومنهم من نفسه نفس ح م ا ر ي ة النفس ا ل ح م ا ر ي ة اخوانا في ناس من البشر زي الحميث انت يا خ و ا ن ا ما تزعل ح س ربنا قال كده ق الناس ا ل الشاهدين التوراه دين زي شنو زي الحميث ونهانا عن رفع اصواتنا قال شنو ان انكر اصواتي لصوت الحميث طيب الحمار ماله أ و ل ح ا ج ة لم يخلق إ ل ا ل أ م ر ي ن لكد وعلف ي أ ك ل ويشتغل تاني فش نورين الحمار عنده شنو الحصان بيجاهدوا عليه الحمار بيعملوا عشنو لم يخلق الحمار إ ل ا لكد وعلف ومن الناس من خلق في دنياه لكد وعلف ما عنده ر س ا ل ة في ا ل ح ي ا ة يشتغل بالليل والنهار ليه ما بقوش ويجي يضرب ا ل ب ا س ط ة كويس والكبد واللحوم ويرجو ما عند ه أ ي ر س ا ل ة في ا ل أ ر ض اشردها اخرون كتكو ن كدا قال لي طيب الحمار كلما زيد في ع ن ف ه كلما زيد في ك د ه وتعبير كان د ب ر و سين ك ث ي ر معنا ه في شغل ك ث ي ر قال شلو الثمار أ ق ل ب ص ي ر ة ما عند ه ب ص ي ر ة وناسمه الحمار ما عند ه ب ص ي ر ة إ خ و ا ن ن ا يعني أ ب ل د الحيوانات ممكن يكشروا الحمار أ و الغراب ل أ ن ك اخواننا ابن القيم تتبع ذكر الحيوانات في ا ل ق ر آ ن يعني مثلا لما قتل ابن آ د م أ ح د ابني ادم أ خ ا ه ما بعث الله له إ ل ا شنو غرابا للغراب ي ا للغراب ي ا بالذات شوف, شوف التفسير لدعم القيم الايف غشن فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري واري سوءه اخيه فاصبح من النادمين للغراب قال لانه بقتله اخاه صار في غربه واقرب الالفاظ اليه انذاك غراب ر ب الحيوانات إ ل ي ه شنو الغراب قال انظر بين غربته مع نفسه وندمه وبين غراب لاح له في ا ل أ ف ق شؤما لفعله شفت كيف لذلك ابن القيم تتبع هذه ا ل م س أ ل ة فقلنا شنو قلنا الغراب ا أ ق ل ب ص ي ر ة الحمار أ ق ل ب ص ي ر ة وهكذا طيب ومن النفوس نفوس س ب ع ي ة غ ض ب ي ة لا تقوم إ ل ا على العدوان ولا تستذل ل الا ب أ ذ ى الاخرين حاصل ص ل م ح حصل ما حصل, حصل, ما حصل ط ي بمعنى ب همته وطبعه أ ن يقهر الناس لا يحترم ا ل إ ن س ا ن ولا يتعامل مع البشر من خلال آ د م ي ت ه م يتعامل معهم من خلال سبعيته يعني أ ش ب ه شنو السبع المفترس طيب قال طبيعته ك ط ب ي ع ة السبع لما يصدر منه إ خ و ا ن ا في ناس عدوانين ب ط ر ي ق ة م ا ع د و ة وكل من اتبع قوته ا ل غ ض ب ي ة ب ف ش ويكور ويهيكفي الناس ويشاكل و ي أ ذ ى ويتكلم ويضرب ويقتل هذا, هذا شنو نفسه نفس شنو؟ سبعية. ابن سبعية قال ل ب يقول ق شنو؟ حرمت لحوم السباع ل أ ن اللحم ا ل م أ ك و ل يؤثر على الطبع فمن أ ك ل لحوم السباع كان خلقه شرسا حتى لا تتقاضى طبعا ذميما وتتبع خلقا م ن ح ق ا نهاك الله عن أ ك ل السباع ناب وكل ذي ناب من شنو من السباع وكل ذي مخلب من شنو من الطيور طيب قال ومن الناس من نفسه ف ا ر ي ة ذي الفار ماله أ ن ا بوريك صفاته وانت شوف في ناس شو زيي ولا ما شو ز ي ه أ و ل ا فاسق بطبعه مفسد لما جاوره خلق للضر الشيلاء في في الناس ولا ما في في ناس ما عندهم شغله الا ا ل ض ر و ف ي ه حسب الفارده يخش ا ل د و ل ا ر ي ج ر م الهدوم كلها ياخي أ ما تمسك واحده يقرم ا لحد ما تنتهي منا كلها وتشبع بعد ش ب ل ه ث ا ن ي الشغل ما شغل شبع ي ج ر ب ده إ ل ى خبثه ك ل ه ك ل ه ما ي ن ف ع ل ولذلك أ س م ا ه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو ا ل ف و ي س ق ة و إ ذ ا وقع في سم ن وجمد يزال م حوله و إ ذ ا وقع في مائع يفسد المائع كله كان وقع في زيت شوف كان عند ا د ك ا ن و ج ا و ق عليه في بيت ل ز ي ا ل س ميل زيت السمس و كله بيت ميل أ و ع ى تبيع للناس حرام ما يجوز هذا فقه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في شنو في الفار الفار مضر و في ناس م ا ل ه ا مضرين اخواننا والله في ن ا س الفار ب ا ل ن س ب ة لهما مضر من كثره الناس مضرين اخوانا ن ح ص ل ا انه ما حصل, حصل. ط ي بعدين ب قال ومنهم من نفسه على نفس ذوات السموم من الحيات ا ل م ؤ ذ ي ة ك ا ل ح ي ة والعقرب طيب وداء نوع ياتي ب ت ؤ ذ ي ليه سم ا ل ع ق ر ب كعب السم كعب ي ق ت ل لم ا كتل ع ق ر ب السم ا ل ف د ا ب ي في ا ل ح ي ة قاتل اول ح ا ج ة اكتل منه اكتل ح ي ة نفسها هو ليس بقاتل على, على الاطلاق ولكن ا ل ن ف س ي ة ا ل غ ض ب ي ة و ا ل خ ب ي ث ة هي التي تجعله إ ذ ا خرج منه وصادف محلا اذاه ضرب ابن القيم باصحاب النفوس ا ل س م و م ي ة بالمعيانين من البشر العين ا ل ح ا ر ة أ ي ز و ا العين ا ل ح ا ر ة ده نفسه نفس س م و م ي ة كالعقرب و ا ل ح ي ة ليه ابن القيم ا ل و ش ن ه يقول العين وحدها لا تفعل شيئا إ ن م ا النفس ا ل خ ب ي ث ة ا ل س م ي ة التي فيه إ ذ ا تكيفت ب ك ي ف ي ة غ ض ب ي ة النفس دي مع ش د ة حسد و إ ع ج ا ب وصادفت أ ع ز ل من سلاح الذكر المتحصن به أ ر د ت ه وربما أ ص ا ب ه العطب أ و أ ص ا ب ه ا ل أ ذ ى لما نظروا الى سهل ا بن حنيف أ و عامر بن ربيعه وهو يغتسل فقال من نظر إ ل ي ه لم أ ر ى جلدا ولا كجلد مخبات قال الزوده بس تقول عروس قافلن ه من الناس قال لك كان ب يستحمى لبط لبط عن الشنو أ غ م ى على جوه ا ل م ي ا ح قال ق لك ل ب ط في مكانه ف أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ َ ي َ ع ْ م َ د أ َ ح َ د ُ ك ُ م ْ إ ِ ل َ ى أ َ خ ِ ي ه ِ في ََ ق ْ ت ُ ل ه ُ إ ِ ن ْ أ َ ع ْ ج َ ب َ ك َ شي َْ ء من َ خ ُ و ك َ ف َ بارك وشنو ما شاء الله تبارك الله سم ِّ الله ولكل ا الله كويس فمقاله فليغتسل له وهذا دواء ا ل سمو م إ خ و ا ن ا دواء ا ل سم منو ح س ا مصل عجب شنو سم عجب مصل سم ع ل ا جهد ه و ع ل ا ج ا ن لأن ا ل س م ي ة بالمصل م ن ه كيف ق ا ل الزور ا ل ط ا ق ع ي ن يغسل لك داخله ة إ ز ا ر د ازاره خ ل ة إ الهدوم البيجودي بيكون في عرق يغسل لك يشطف لك في مويه الفنيله م و ي بتاعت ا ل ا ل د ا خ ل ي ة تحت دي ولا ا ل علاج فوق عرق ده تكب فوق راس الزور الطقعين ببو كويس هكذا دا في البخاري مناسب أ و ل اكتر هذا حديث في البخاري علاج العين وبالأمر قال من امر ان يغتسل فليغتسل لاخيك ل أ ن الرسول عارف في ناس بعدين ب ن نمو تقول له انت طقطقه نعيم أ و ل ح ا ج ة ت ق ب ر في التخارج ك <تصفيق> <تصفيق> لو قلت له أ س م ع ي ت ف ض ل ي و ل ا أ غ س ل لي ع ر ا ج ي ك يقول لك من طقطقه نعيم يخنقك يقولك ل أ ن ا افتكرك عيد يقول لك يا ا خ م د تعمليه دعايات انت ت خ ل ا ل م ي ه تكبر في التخارج منه جال جال قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن أ م ر أ ن يغتسل ل أ خ ي ف أ ن ي غ ت س ل ضرر ش ن ويغتسل و ممكن يتوضا ليه مويت ل ويشيل و ما ت الوقت يتوضى و معون و ض في في ي المولد يمشي ك ب و ه ا في ا ل ز و ل ه الطقعين والرسول ورا ا ل ط ر ي ق ه لكبابه يكبوها دفقه و ا ح د ة من خلفه ت ج ي ب ه وراء تخفق ا ل م و ي د لكي ي خ السم اجواه يطلع سمى ا لكن و تدخلوا ل ي ل كل نقيم داري ا ورين كيف لك وحارك يا يقول عين أخوان لا الزورة العين مي حارة. لكن كل حارة مي سميت بالعين ل أ ن العين أ ق ر ب المنافذ إ ل ى الروح اولم يقول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرجت الروح تبعها شنو البصر للبصر لان البصر أ ق ر ب شنو المنافذ إذا شنو إ ل ى الروح العين ح ا ر ة الروحيه حاره ليك قال ابن القيم هنا في المدارس وقد يكون الشخص معيانا وهو اعمى ها في كنا نتحدث عن أ ص ح ا ب نفس ا ل س م ي ة كما أ ن في الحيوانات والدواب نفس س م ي ة ف إ ن في البشر من الخلق من نفسه شنو س م ي ة ثم ب د أ ابن القيم ت ح د ث حديث, فقهي. حديث شنو؟ فقهي الحديث يقول من اشتهر ب أ ن ه معيان هل يجوز للحاكم حبسه عند ا ل ح ن ا ب ل ة يجوز للحاكم حبسه ل أ ن ذلك دفع ض ا ر ي عن المسلمين في ز و ر ع ي ن ح ا ر ة طوال اشتهر اي زول على كل بلاوزه منه بخافوا منه والله انا احد في زول في ح ت ة الناس لما نشوفوا ما بيعملوا حاجه كويسه ب ل ا و ز منه ملاوزه شديده ده نفسه سميه تكيفت ب ن ف س ي ة غ ض ب ي ة قد يكون فيها ح س ن أ و كذا و ي خ و ا ن ن ا ما كل حاسد يستطيع أ ن يكون معيانا و إ ي ك ا ن ا ل أ غ ل ب في الحساد انهم شنو معيانين طيب ل أ ن الحاسد إ ذ ا كتب وما نظر ب ن ظ ر ة غرا الغرض منها ا ل إ ف س ا د قد لا يعين فقال ابن القيم يحبس وعلى إ م ا م المسلمين اطعامه و ت ص ر ي ف أ ه ل ه لو عنده ذ ر ي ة ي أ ك ل ه ويشربه وكذا قال ابن القيم وذكر ل ذ ك ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي أ ن يكون في ذلك الخلاف ل أ ن هذا من باب ن ص ي ح ة المسلمين ودفع ا ل أ ذ ى عنهم يعني العين ح ا ر ة يشهد و ا عليك ه نيه ا ل م ح ك م ة ا ن ه ز د العين ح ا ر ة طوال يدخلو الحراسه لكن ما ع ل ش ي ل و الطوب ا ويشغلو ا لا يقعدو ا في أ و ض مكيفه ويجيبو ا لا اثب لحد ما ربنا يعالجوك اما يا اخواننا في شيء فاسد مرتبط بالعينه ولكن ف زول عينه حاره ة و و ر ا ق ي تكبر على شنو صارت ج ن ا ز ة وهذا كلام باطل م صححيح هذا ا ل ك ل ا م ليس بصحيح、صحيح. ذكر ا ل إ م ا م الدينوري محمد الله تعالى في كتابه ح ي ا ة الحيوان الكبرى لإضافة لكلام الحيوان الكبرى حياة مقيم ذكر انه يتكلم عن طبائع الحيوانات قال الوسم الضب هو المعيان في الحيوانات في البشر في نسعين ا م ح ا ر ة الضبع المحاره في الحيوانات قبله الضب هو ساحر الحيوانات أ ق ر ب إ ل ى السحر ولذلك تجد أ ن الشيوخ في الضلال و أ و ل ي ا ء الشيطان الذين يتعاملون مع الجن والسفلي يحضرون السفلي بالضب دي لحد يبدو يبدو الدام ويبدو وكده وكده بيجي ويقتلوه يقين يقوه يخطوك يقول في معلومة لازم ما ترانيم لهم بعد بالضب ذلك تأخذها الشيطان بيظهر شف واختيارهم الضب ل أ ن ه ا ل أ و ف ق إ ل ى السحت الدينوري يقول لو أ ن ضبا من علي محل عالي نظر إ ل ى لبن ثم شققت بطنه لتجدن فيه لبنا ما ج ل ح س ن ل ب ن بس ع ي ز اللبن بعيد زي الطق العند ي ه بكيف وذلك يوريك ان علماء المسلمين القدامى كالدينوري تكلموا عن طبائع الحيوانات ب ا ل م ل ا ح ظ ة و ا ل ت ج ر ب ة ما لا يمكن أ ن يكون ا ل آ ن موجود في الغرب و د ه ينفع مع ناس ا ل ب ي ط ر ة ا ل ض ب خصيم الرب هذا أ ق ر ب الى الصواب ل أ ن ه في حديث ا ل م خ ا ر ي لما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الوزق يقتل ب أ و ل ض ر ب ة فمن فعل ذلك كتبت ه م ئ ة ح س ن ة قال ل أ ن ه نفخ على نار إ ب ر ا ه ي م وهذا ورد في السلسله ا ل ص ح ي ح ة في الاحاديث الصحيحه يخوانا في القرآن في القرآن حيوانات وقفت مواقف عجيبة. قال الهد... لا أ ر ى الهدهد أم كان من الغائبين ل و ع ذ ب ن ه عذابا شديدا أ و ل أ ذ ب ح ن ه أ و لياتين بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أ ح ط ب ما لم تحض به وجئتك من سبا بنبا يقين إ ن ي وجدت مرأة تملكهم و امراه ل ه الهدهدى فيه ف ك ث ي من ل يطلعوا ل ن ا ا س م ر ت و ي م ش ش و ا غ ل و ه ا هناك وتقبع وتقبع رئيسة م ا واحد بتنفع في واحد بيحكي ل ي ج لي قال لي مشينا محق... زول دا ريد تعويده سرف دا ريد تعويده القاضي حكم ع ل ى ه دا ريد تعويده ا ز و ي قاعد يبكي جاب كلام عاطفي يصدر العواطف قال القاضي أ ن ا أ ك ب ر اخواني مررت من أ م ي بيديني اثنين و أ ب و ي ميت أ ر ج ع ل أ م ي بايد و ا ح د ة أ م ش ي أ ب و له شنو الزول قال لي المحاميات ا ل ج ا ع د ا ت من ز ا ل ج ض ا ي ا ه ن تشتكت أ ي واحد ة طلعت بالديره و ر ا وقشقشر في دموع تبكي الرجل ناظر ناس يا ا تحكم كيف ا ل رجل ا ل م ر أ ة الفوارق لا بد أ ن تثبت ا ل م ر أ ة يا أ خ و ا ن ا تستغل لا لكنا يعني أذن بالخروج لحاجتكن ا ممكن تدفع في قيم ا المجتمع تساعد في ما يمكن أ ن تساعد فيه كيف؟ ولكن أ ن يكون الاصل أ ن تخرج ا ل م ر أ ة هذا لا يمكن أ ن يكون و إ ل ا انهار المجتمع لا بد ان يكون في زول جوا البيت وزول بر البيت ممكن مرة ي ت ف ق و ان ك و ا ا لتن ل بر ب يكون ت ن كله ص الاصل بر البيت ممكن يكون ان خصوصيات محتاجة ا أشياء المرة تخرج ل علم ت ما في ا ل م ر ا ة من بيتها هذا ينافي ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة و ق ر ن في بيوتكن هذا ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل لا ي و استثناء يجب الاستثناء أ ن تخرج ا ل م ر أ ة للتعليم و أ ن تعلم إ ذ ا جازت ذلك فيما تقدر عليه و أ ن تعمل فيما يليق بها في التمريض في غيره في غيره ممكن لكن ا ل أ ص ل هو أ ن يكون الرجل وين في العمل هذا هو اسم الاصل فالمهم ابن القيم ر حاول م ه ل ل تعالى ه ا ح أ ن يدلل على كلامه في حديثه عن النفوس قال رحمه الله حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان إ ذ ا ر أ ى نوع من أ ن و ا ع الحيوان في منامه أ و ل ه ت أ و ي ل ا يليق بالحيوان فمثلا قبل أ ذ ع د ر أ ى صلى الله عليه وسلم ك أ ن بقرا تنحر قال أ و ل ت ذلك بصحابي أ يقتلون ق ا ل ابن ا ل ق ي م ما ا ل ع ل ا ق ة ما هي ا ل ع ل ا ق ة بين البقر و بين ا ل ص ح ا ب ة قال رحمه الله ا ل ب ق ر أ ن ف ع ا ل ح ي و ا ن ا ت ا ل أ ر ض ا ل أ ر ض ب ي د ل ذ ا ت أ ن ف ع ا ل ح ي و ا ن ا ت ا ل ب ق ر و ا ل ص ح ا ب ة أ ن ف ع الناس ل ل أ م ة ا ل ص م ا ت ق و ل ي الامم دكول مافي زول ق د ا م ا ل ص ح ا ب ة هم ا ل أ ن ف ع ل ل أ م ه ثانيا البقر فيها صلاح وفلاح و ف ا ئ د ة و ا ل ص ح ا ب ة لا يمكن أ ن ي أ ت ي ك من ورائهم ضرر قال رحمه الله البقر فيه س ك ي ن ة وتواضع وذلول ورؤي الجواميس في النوم إ ذ ا ر أ ي ت جاموسا قد مات هذا يعني عظيما في المجتمع سيموت هذا تاويل, تأويل عند السلف أ ن رؤي الجواميس ل أ ن الجواميس ب ا ل ن س ب ة البقره كبارها و أ ح س ن ه ا طيب ر أ ى عمر رضي الله عنه قبل موته ان ل ديكا روميا نقره ثلاث نقرات قال س أ ق ت ل على يد أ ع ج م ي بثلاث طعنات ما هي ا ل ع ل ا ق ة بين الديك الرومي و أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوسي الديك الرومي شرس و أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوسي شرس الديك الرومي ليس من ديك المجتمع إ ن م ا هو عنه غريب وكذلك أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوسي طيب هذا مما تكلم عنه آ ب ن القيم يجدر والافضل أ ن نختم هذا المشهد ثم قال ومن الناس من طبعه خنزيري الخنزير انه طبع سيء قال له ل شوف دي, دي م الخنزير ح ظ ة ا س ل قال ل ف ا تضع له طيبات قال لا ي أ ك ل ه ا ولكنه ياكل أ ك ل ق م م ه ب ي أ فضلاته قذر جدا في ناس برضو قذرين بالمستوى、ده. يقدم له الحلال فيختار الحرام يخلي والعصائر ا ل س م ح ة يمشي يشرف العربي بلحالك م د م ن زيد ما هي ا ل خ ن ز ي ر ذات ه يسوع ا اتحلتك الطيبات من ا ل ع ص ا ي ل الوديك ب ا ل خ ب ا ي ش هذا كالخنزير ي أ ك ل و رجعه ياخي عوز بالله、وز. ومن النوع الخنزيري من قيم قال م ن ه من يغضو ترفعن المحاسن فلا ي ذ ك ر إ ل ا المساوي في ه ولا مافي ه انت زول فاضل إن لك حي ك ت ي ر خير م ا ب ق و ل لك عنده خير والله الشده الزول م ا يعلمونه كله ي ش و ف و ل ك بس غلطه ي ب س ك و ن ك غلطه ده ي ك ر ه و ل ك ذ ا ت ه ما بعينه ي لا ي ق ش ر و حسناتي وممكن يكون حتى بين أهل الحق والدعوه والخير يكون موجود شخص غلط في موقف يؤخذ هذا الموقف مقياسا ومعيارا فتهدم كل حسناته ا ل م ا ض ي ة يا اخواننا هذا ض ع ف في ا ل أ خ ل ا ق ض ع ف في ا ل إ ن ص ا ف ده, ده, ده خنزيري قال ومنهم من هو طاووسي همه التزين والتريش بس يعني شخص م د ب جايبو ليك العطر أ ر ق ى انواع العطور نظيف ده من الدين لكن ما عنده ع ل ا ق ة بدينه بس نظيف ده, ده ما بينفعله ده ماله طاوووسي يهتم بشكله أ ك ث ر من ش ن و من جوهره ومنهم أ ح ق د الحيوانات قال الجمل ذا بن القيم ف إ ن ه لا ينسى لا إله إذن اله ل و الا ل ه ن ن الله س ع غلط لا واحد زمان صغار التماكف عشرين ينسى سنة لك وممكن بعد ذكرت ت بعذابكم د يا أ و ل ا د يا زر ياخذه لا ينسى حاقد ا ل ج م ل حاقد ولذلك قال ابن القيم هذه ع ل ة رعاه ا ل إ ب ل أ غ ل ظ من رعاه غيرهم من الانعام شوف الناس درع ا ل إ ب ل ديه ج ا س ي ن قسوه ش د ي د زي شنو زي الابل ولذلك ما استرع الله نبيا إ ل ا شنو إ ل ا الغنم ليه ل أ ن في الغنم سكون ودعه والله يريد ل ل أ ن ب ي ا ء أ ن يكونوا على س ك ي ن ة ودعه ولذلك الجمل أ غ ل ب الحيوانات كبدا لا ينسى إ س ا ء ت ا طيب قال و أ ح م د للنهايه و أ ح م د الحيوانات طبعا الخيل ف إ ن ه معقود في ن و ا ص ي ه اشنو الخير إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة والله يا اخوانا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة هذه م ه م ة عشان تقولي الطيارات والقطر والكامري ف ي س ش و ا ل ك ا م ل ي جلت إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل خ ي ر لو قال معقول في ن و ا ل س ا خ ي ر كان ذلك معقول ل أ ن ه كان الحياه ا ل ث ا ن ي ة م ظ ه ر ة لكن قال شنو إ ل ى يوم شنو معناها أ ح س ن من ا ل ح ي ا ت دي كلها لكن مش معناه ناس ا ل ك ب و لا لكن فيها خير يعني مش معناه الناس الراكبين الناس الكامري انت تقول انا راكب حصاني ماشي الوزار شغال موظف بعد الوزار توقف الحصان ب م ر ة و تقول انا、جاكب. ارجع البيت و ا ق ت ع الكبري يا زول اكلنا ما ص ح ك د ه لكن دا انا وريك ان الخير فيها خير وهذا الخير شنو قال الى شنو الى يوم القيامه ة قال ل قال الشيل أ ش ر ف الحيوانات نفوس و أ ك ر م ه ا ط ب ع ة ولذلك من ساس الخيل تطبع به ومن رعى الغنم استفاد ومن رعى ا ل إ ب ل كان كبده غليظا وكان قاسيا جافا في طبعه ثم قال حرم الله أ ك ل السباع والجوارح والطيور لما تورث آ ك ل ه ا من ش ب ه ة أ و من التشبه بها شوف ب ا ل م ن ا س ب ة في ح ا ج ة م ه م ة جدا هنا ذكر مقيم ن قال الخيل إ ذ ا ع ر ف أ م ه لا ي ط أ ه ا الخيل إ ذ ا ع ر ف أ م ه لا ي ط أ ه ا ف إ ن لم يكن إ إلا ل ا انثى ل أ ومن أ ن ج ب ت و ك ب ر و أ ر ا د و ا لقاها ح عصبو عينه ل أ ن ه عنده من المكارم ما عنده النفوس و م ن القيم يتكلم حتى عن المعاصي ولكن ليس في م د ا ر ج السالكين في الجواب الكافي يقول ما من دابه في ا ل أ ر ض ولا طائر يطير بجناحي إ ل ا ومن ش ن و أ م ث ا ل ك م تكلم عن بعض الطبائع من تطبع بطبيعه حيوان قال قلبه يتغير شبها بالحيوان وربما تظهر بعض آ ث ا ر شبه الحيوان ع ل ا و ت ه لمن دقق وهكذا تم المسخ في ا ل أ و ل ي ن ربنا في أ م م ع م ل و ا شنو مسخهم الى شنو قرده وشنو وخنازير ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ا في صحيح مسلم قال إ ذ ا مسخ الله أ م ت ا قطع مثلها يعني هناك ب ن ا م س ح و ن لجرد الخنازير حيكونوا جرد ا خ ن ا ز ي ر ل حتى م ا ي م و ت و ا ولا ك ن ينجبون نهائيا يعني الجرد الحي جرد الحيمه ما هو بني إ س ر ا ئ ي ل ب خ ل ق ه الله والخنازير ما هو بني إ س ر ا ئ ي ل بني إ س ر ا ئ ي ل ي ن و جرد الخنازير ج ا ع د ي ن لكن ما عندهم سلاله افهم هذا كلام مهم بالمثل كويس قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا مسخ الله أ م ت ا ن أ م ة شنو قطع نسلها وفي آ خ ر ا ل أ م ة في أ م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيمسخون إ ل ى ق ر د ة وخنازير هكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبيت أ ق و ا م من أ م ت ي قرب علم علم يعني جبل باتوا على لهوهم وخمرهم وقيناتهم نسوان غنا و ا ل خ م ر ة شغاله ة قاعدة يعني ن م م ظ و ح ف ل ة ا ل م غ ن ي ة تغني قال أ ص ب ح و ا الصباح وقد مسخوا إ ل ى ق ر د ة وخنازير هكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و هو الصادق المصدوق هذه المشاهد م ش المعصيه ه د ا ة اللي ي س م و ا ابن القيم شنو مشاهد المعصية مشاهد شنو ان ل ح ي و ا ي ة أن بعض الناس لا يستفيد شيء و هو كالحيوانات في عصيانه هذا مشهد أهل أما مشهد اهل ل ل ل ا أما م ش د أ ه الطاعه في、المعاصر. لما الجنو مشاهد تقع المعاصي وحتى لا تستغرب أ ن ا أ ق و ل لك شيء عشان ت ت ب ص ت ش و ي ة ولدي يزور ح د ي ق ة الحيوان ويعود يحكي لي كوصف عيان يقول يا أ ب ت ي إ ن ي ر أ ي ت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران الولد جان ي ق ا ل لي أ ن ا شفت لي حاجات في جنه الحيوانات、جي. يعني حيرتني إ ن ي وجدت الذئب يظهر ب أ س ه في ن ع ج ة م ن ه د ة ا ل أ ر ك ا ن و ر أ ي ت ذ ي ك ا متخما شبعا ولم يرم ا ل ف ت ا ة لجاره الجوعان و ر أ ي ت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه ب ق ي ا د ة ا ل ج ر ز ا ن و ر أ ي ت صقرا غافلا واناثه م ف ت و ن ة بالبوم و ا ل غ ر ب ا ن الخيانة ا ل ز و ج ي ة و ر أ ي ت قردا فاسقا مترصصا ي ر م و الى أ ن ث ى لدى الجيران و ر أ ي ت دبا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 فتلك ح د ي ق ة ا ل إ ن س ا ن الذئب أ ر ق ى من بني ا ل إ ن س ا ن إ ن ه م عاشوا بغير المنهج ا ل ر ب ا ن بن آ د م بدون شريعه و أ خ ل ا ق هو البهائم الذئب احسن منه الأوصاف الجانة للحيوانات الشافة بتقافي البشر هل ر أ ي ت قردا فاسقا متنصصا ي ر م و إ ل ى أ ن ث ى لدى الجيران لا ل ق ف ولا ما لا لما ف ي هل ر أ ي ت هذا هل ر أ ي ت صقرا غافلا و إ ن ا ث ه م ف ت و ن ة بالبوم والاغتباء هل ر أ ي ت النفاق ثورا خائرا يظن خواره شدوا كشدو بلابل ا ل م س ت ا ن هل ر أ ي ت ليسا خائرا متخاذلا وعرينه ب ق ي ا د ة ا ل ج و ز ة ء ا يقول ا ما لا جد أ ز و د احتاج قال لي و ل د فصرخت أ ق ص ر يا بني ولا تجد وصفا فتلك ح د ي ق ة ا ل إ ن س ا ن هذه مشاهد المعصيه ن و ا ل ح ي و ا ن ي ة التي تحط ا ل إ ن س ا ن من ق م ة ا ل ك ر ا م ة ا ل إ ن س ا ن ي ة إ ل ى حضيض ا ل ب ه ي م ي ة و ا ل ح ي و ا ن ي ة و ا ل ش ه و ا ن ي ة ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة نكون بذلك قد وصلنا إ ل ى ن ه ا ي ة درس اليوم ولم ننتهي بعد من منزله التوبه ر ك ا ت